سادية رضي, رضي الله, الله عن طار وعلى, وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وجدت منها ودفت منها العيوم فقر لنا ينصر الله كمنها وعيدة قال اوسيككم ان تتولوا الامر لله عز وجل والسمع والطاعه تأمر عليكم فرغم له من استجابه في كتاب الله ف عليكم بالسنن التي وسنن في البلاء راشدين أعضوا عليها من نوعج وإياكم مختلفات الأمور فإنكم إلا لبعة والآلة روى أبو داود والتنمذي وقالها حبيث الحسن الصحيح أبو <تصفيق> داود والتنمذي وصل مولانا محمد بن علي الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم التسليم الكثير امنا دعته هذا درس عن الشرفي صحيح ابن مسلم رحمه الله تعالى وهو مسلم بن الحجاج ابن مسلم ابو حسين الشيخ بن السبوري رحمه الله تعالى تلميذ قريب وخريجه ونحن في الباب السادس والأربعين ما يجمع صفة الصلاة كيفية الصلاة وما يفتح به من تكبيرة الإحرام ويخدم به من تسليم وصفة الوفوع والأتدال من وسجودي وانتهال منه وتشهد بعد ركعتين من الرؤيا وصفت الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول قال حدثنا كتاب الدسائي هو بن رجل قال حدثنا وقت هو ابن مضر ابو محمد المصري ثقه ثبت عن جعفر بن ربيع هو الكني مصري عن الأعلى عبد الرحمن بن غر مصر عن عبد الله يداري في محيم الصحابي المعروف أند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فر جبين يديه حتى يبهو بياضه إذ طيب أي ورح وبياضه إذ طيب إذا كانتها مرشوفة ولا توقع لمن وذلك اعتدال في السلط هذه الليلة هي هيئة اعتدال في السلط يجابي السائد بين فخذيه وساقيه وبين ركبه وفخذيه طبين يديه وعضضيه وجنبيه لجنه ايه بيعتمد على يديه الانسان يعتمد على يديه مثل ابن على واجب على جميله وعنه اعتمد على وجه الارض لأن أيدي تحمل فضل على سنة وهيئة سجود الصحيح أيضا يكفين الرجل من نفسه بخلاف لو اعتمد الرجل على وجهه ولم يعتمد على كفيه ويديه بالسجود يؤثر ذلك على وجهه وربما يضطه نفسه لا يسجد وهو مرتاحة. إنما يسجد بمشقه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجاب ويجنع بين يده حتى لو وجدت بهم صغير فمر من تحت بلعلي وهو سلم وهذا يتأكل الشخص إذا كان منفرد وإذا كان إماما وإذا كان شق عليه وهو مأمون فأفعل لكان سيؤدي من بزواره يميناً ويساره قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج يديه أي جنح وخوى بين يديه حتى إذا نظر الناظر إلى بيض يطين رآه قال حتى لنا عمر سوال العامير فطح قال أخبرنا عبد الله الواهد أبو محمد الفقيم مصري قال أخبرنا عمر بن الحارف وهو المصري كبير القراء المصريين في زمانه ومعنى إذا جاء في الإسنان سفيان عن عمر فهو ابن الدنار وإذا جاء لعمش عن عمر فهو ابن مرح الجمل المراد وإذا جاء أن أعمش عن عمر فهو ابن مر الجبل البراد فصار معني الآن ثلاثة ممن يسمى كل منهم بعمر إذا على وجه إهمان فنظروا من التلمين عنه فإذا كان ابن وفد فعمر هذا هو عمر محافظة مصر إذا كان سوديان بن عيينة هذا هو الهنة إذا كان بالأعمس أو الشعبة فعمر هذا هو الهنة مرضى الزمني المراضي الذي رمي بالإرجال فهل ننسى أيها الأخوة الكرام؟ لا ننسى <تصفيق> الآن إذا جاء عمرا يمثل هذا الأسماء مهمد وعرفنا قبل المغرب الراوي المهمد لا الله المهمد تلك اميله ذكر اسم ابيه لم يعلم صار ما ما اسم كثير معنا محمد من اسم محمد كثير عليه من اسم علي كثير على واحد ابو عصيبه اللي كنا بنقول لك ان واحد بس ابو عصيبه هل بين عصيبه ولا ها اللي عارفه يقرا يسمع في العصبه دي قطع تعجيب ها لما نحط على السمن لما نحط المرق لما نحط زيت زيت زيت سمسم في حاجه وماشي فتحط أمامك تعمل كده بيدك تعمل كده فتكون <تأكل> هاش بعمله <في الهندر> وكان شعبة يقول تعمل على صلة لذيلة الفتاة شعبة الخير أبو في طلب الحديثة ونهامك عن الولاء المنفيس تنبيحضرش ولااء تعزومات مجيس ما يقول لك انها ظلمي قال ليش في ايه في بطة كميلة كده فتكيضة كمبطة على الطابق المصريين ماذا؟ لا؟ ماذا؟ لأن هذا العلم إلا من عطر الدكان وعطر كمستان ومش أشعر وإنثياب مدنس هو لأنه حصل إن شاء الله ماذا؟ ماذا؟ طرق الله فيكم مش بقى واحدة ماذا لازم فخ مش تديمش لازم بلك محلة مدين لازم مش عارك ليه لازم بك ماشى ليلين دي مبتازونا أتحصل الشيطان قال لي لي ليش تحصل حاجة معناه أن من أهل رضى بالكارم أعطى له بسكارم معناه لا لا زي واحد يشوف يقول أنا جاي من النار أطلب الحليب قال تعالى أول ما نبدأ قبل ما نبدأ و الموضوع قال بشر أهلك بالإفلاس نقول أول حاجة بشر أهلك بالإفلاس قال تطلب الحليب ده أريد أن ولذلك قريب جدا من علماء العديد الأغنياء معدودين وإن الكاثر الكاثرة كما ذكر شعب بشر أهلك بكفلس عربنا و طرق الله بي إذا نعيدها عمر إذا جاء مال لأن كما سبق معنا إحنا ذكرنا طرق لمعارفة الجبلاء المشتبهين المهمنين وكاننا قرر اتنظر على البعض الزل وكرناها من قبل تمتوني رجال الله في القبل نحن عايزين عندنا خلصت عمر في عمر قاعدة في عمر وشهر عمر اللي تزاعم وقالا في مثل هذه التي بين أيدينا تحضر عليهم الأسانيب في مباري وفي مصري. عمر إذا جاء عنه كلمير بن واهد وهو عمر بن حارف المصر كبير الكبار المصريين بزمان وعمر إذا جاء عنه صفيان فصفيان المنبل هذا هو ابن عييمة وعمر المنبل وابن الضمان طيب عمر إذا جاء أغنال عنه الشعب والعمس وابن أفرق بن مر الجمالين ومعنى عمره الآخر لكن انا الآن من الفسن سأستهرون قال اخبرنا عمر بن الحالب والليف بإساع المصر الفهم ابو الحالب كلاهما عن جعفر بن ربيع ما دعم هنا جعفر بن ربيع الاسم الاسلامة طيب يقول بهذا الإسنادين يعني نفسه الإسناد عن الأعرص على عبد الله بن مالك المحينة وفي رواية عمر بن خالف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يجنح في سجوده في تجنع هذا يقول إن السجود نشيط في السجود مقبل على سجوده بهم غير متواني ولا تستاذه ترى الكسلان ما ينحن لا المتواهي المتموت في السجنان انهم محطوا راسه ترفاعها انفره مدره مهم محطوا راسه وبطنه دزجى في الفقيدين ومتكئ على لبتين في المرفقين كاسا لكن شو هنا هي الصحيح كثيرا يعني إذا سجد أحدنا لا يفترش ويغض ما شاء الله مترين ثلاثة وهو الثلاثة كأنه رصد بالأرض كأنه منبطح الأرض لا ولا يتضام ويكارل لشكامك وممكن يعني يكفي نصف متر لا كان بين خدمين نبي عليه الصلاة والسطرة ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع وإذا سدد ذا على مايناور مايناستقرة الشيء مراني ما بس مش كده الشاه مره كده مره يعني كده مره هو واحد ممكن يفهم الشاه وتمشي كده هم تمشي كده هم تمشي كده ده ما يكون يعني فان من الرئيان ذا للشاه عند رأس المصلي وفمها كده لا يعني لا تشكل سجد كمال تخلها كمال تخرج عزة مر تعطل هبس علي فرم إذا كم رخل قالوا في رواية الليل الليل بمان اه. اه. ابن سعد ابن حالف ابن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأراض يا ضري ممكن الإنسان يرى بياضه ويبطي وعاتقاه نسطوران عليه ما يلزان نسل يبقى أنه كانوا يخالبوا بين طرفين الريضاء الريضاء معنا يفهم؟ يخالبوا يزيبوا كمه وبعدين يلططوا من هنا منواب يربطوا منواب طرفين يربطوا رجلوها كبير وهكذا واحد طرف يزيبوا هنا والطرف التام يأتي من هنا على على قد حاله لليوم معنا اي مشيت وليها هنا مذهبه وكرسول وكل حاجه انما هو ده بيعمل كده اهو ويربط من ورا يعقيمه يعقد الطرفين اذا صدر العقدين غدا امر المعمول به صلاه ستمعه طيب يا ابن وشاء من هولي بقى, بقى فلين من نصف سوريا مش عدليات سمت عاد فيلم مش كده من دي ولا تشيرك يا ابني واحد كده هولا بيجي كده وطعمل انا وقيت بس وناسها كده كده في بلاد جان وقيت وناسها الرجل الماسك الازار طويلة مش ازارة لا فويلة على هباين لا لو في شاء مطلوب وطوى ويضرم الخلق الضائم يسمع فالكورة طيب هذا قال له الوادي بلاي أن رسول صلى الله عليه وسلم كان إلى السجدة فرج عليه عنه حتى إني لأرى ويضر هدى من السنن الصلاة كوى جميع الشخصة ومقرور أن يضش الضراعي ويزد عليهم فمسان الملفقان يمسان الأرض قال حدثنا يحيا ابن يحيا قبل النظر هذا كم حديثاً فراماً؟ حديث من؟, من؟ <تصفيق> <تصفيق> أبن قال حدثنا يحيا وابن يحيا التميم ليس أول أبو وابن أبي عمر محمد بن يحيا ابن عادل ما نزيل وقت شوف عادل راح مكه ها راح مكه تعرفوا المسافه من من عادل لمكه في ذاك الزمان اشخر هنا على ظن بعيده جدا يعني المسافه من مكه للشام قريبه اما من اليمن للي مكه من عادل من اليمن بعيد الى مكه بعيد ارتحل الى مكه فننتقل بمن من ابن العالم بقى ابن وائل سفيان بن ابو محمد فهو روية قال جميع، من جميع؟ عن هو راوي قال جميعا ما جميعا كما واحد اثنين اثنين اه قبل الزمن عاد سفيان ابو وائل محمد لميم الهلال تناول فرض فصدت غير مسروادي ومن الشفاء تفروا دين السمين تواضع الممارك وكان الشفاء يقول لولا مالك وسفيان أداء بعلم الإجازي وكان علي بن المدين يقول إذا قام سفيان لم نجلس مع الرجالة يعني سفيان ده فارس فارس الفرسان في الحديد. إذا كان المجلس مجلس يقول ابن مدينة أني أجلس أجلس فإذا قام سفيان لم نجلس مع الرجالة فهو ليس فرسان إنما الشائفارس هو سفيان الرجالة نتبجنون ليس هو معهم قيون ليس معهم طيون عن سفيان قال يحيى مهيح أن معه إسنائي لو عكتان يرى مجيزة إنها ابن يحيى التامير بني سمور عوز كريم ايس ابو الجرسه قال اخبرنا زبيان بن بعين عينه ولا ما عينه عن عبيد الله بن عبد الله بن صنم العامري ومخروط قال عمي حوض مخروط انا عمي يزيد بن اسام من اخت ميمون هو ميمون عن ميمون بن الفاس ايه مثل حال الهلاليه العجميه زوج النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه السلام والسلام وهو في سفر حلالان وماتت في بعد النبي عليه السلام والسلام ماتت في ناس ذلك المكان فقالت يا النبي صلى الله عليه إذا سجل لو شاءت بهمت أنت مر بين يلي لمر لعم بين يلي مصد لجنة فمر قال حده لنا إسحاق بإبراهيم. الحمد أبو محمد قال مروان بن عويل طال عبدنا عبيد الله بن عبد الله بن رصوان بتعبير جميل اذا سجد خوامذ جن جنح حتى يرى وضوح بي طيب من وراء واذا قعدت قلنا على الفقير الفقير يسرا او في صلاه الفجر الصلاه مهمه يعني لو طلعت فين السجدتين يا وفي التشهد الاوسط والتحيات شكلها شكلها برضه كده كده ممكن ان الارض هذه لاي زاويه وإذا قعدت مؤمن على فكديه يسفر الشخص عجل أتدخل في شعور ما سجد من تبريغه في ذكره الشخص عجل بسهل بذكره طيب إذا سجد خواب يديه يعني جنح, جنح حتى يرى ورح إذطيه من وراء وإذا أتعدت مع على فخده بمسك وعنه إنه هنا بين الجلسات الجلسة جلسة بين السجدين تشهد الأوسط في الصلاة فيما يتمرين إما سوى ذلك أسيفترش معنى وريكا لا يجلس على فخد إنما يجعل وريكا أسيتوارب وهنا سيختلص والتوارب له هي الاصل ان وركه على الارض ويرجع اليسرى تخرج من تحت رجل اليوم فتكون يمنى منتصبه وبعدين ويقال اليسرى من تحت وممكن اليمنى منضفه على الارض ويخرج ايضا رجله هذه الصوره صوره ثانيه رجله ايضا اليوم ده على الارض ويخرج رجل واليسرى من بين فحيدي وساقي اليوم معنا؟ طبعا انشاط انشاط علينا ليش تعاولين علينا وينسان؟ ما عرفتش تعميلها في الباز ما عرفتش تعميلها صحيح في البيت في الارض السنن اللي متعرفش تعملها أمام الناس في المالجورة دي تبقها في البيت ونتصلي بعض ونتصلي في البيت ما فيش ملاش عوضة. ايش يعني يقول اصلا اه لو صليت والله في المسجد قال اه ده صليت عليه صح السنة وبعليها اتخار بالكراف صح في البال صليت من نعلك كلها ونطف كده وصلي وحي السنة في البال ايش لازم اناها من ناسه ومعنها واحد يالو والله انا لازم اصلي المسجد كده بالنعال عشان يعمل اه بسنة مستهى صح فالمهيق غفل عامل كده فالنس بسكوا فيه ضربوا وضربهم شتهموا وشتهموا سنة يعمل سنة مستحبة وقع في كباب واني يشتها لا يشتها لا من قيلة يشتها لا يشتها هذا ما يشتها رأينا رجل الله بيطر. لا يقول إنسان متى يفعل هذه السنة ومتى لا يفعلها <تصفيق> انت الآن عايز طابق سنة الصلاة بالعالم يعني المسجد الوحيد الذي رأيته في العالم العالم كان فيه من عالم مسجد سيد موكل رحمة الله عبدالله والشيخ مظل بنفسه فيه التلوى بصره من عم وكان الموكت كل ست الشهر يهو بغا ليه موكت والله ساعد بقى هل يتخل فليش مسجد خلوم متن كيلو في كيلو أه؟ عشان يستمع المسجد بقى ايه الو رأيت اسمعتني. مش عارف مين فين ولا ده في ممكن عايز يا مسني عارف طبوطه بالناس هنا في الباء عايز يصلي في الصلاه او قوم الناس مش شايفه اقول في الباء اقرا جزء من الجزئين 11 بالك خالص بصح ايه بقى ويحمل مفيش مشكله انت قادر ان انما تمشي الناس مكسره من اهو ده الصح مش عليك ووبرك ايه تصلي من الساعه واحد ورا واحد مستشفى الاظهر لا انتبه واجزكم الله خير طلبت العلم طالك الله طيب طيب الآن البهمة عند الشيء محمد عبدالله البهمة يعني ايه؟ سغر المعزة لا رح يقولك الذكران او الإناز من الغنم من الضاني عامي عامي والمعز السخامي سخاء سخلة سخلة بهمة من المعزة من المعزة يعني سخلة معنا. او عناق عناق من المعن ولا انت مربطوش غنم من كده مش رضيش غنم بطلعه كده شاء الله على المكادم بالشاهدات والمكادوميسات من الاسطائر بشاكل مهن مع من الله بربطه غنم من خلاص المحلق في الغنم يميز لي من يقول اسمها كده واسمها كده واسمها كده, كده, كده, كده, كده, كده. ويعرف الاسنان بس يفتش كده يفتش كده يفتش ست شهور دي سنتين أربع سنين في الأسنان ها رضعك طيب يوز طرج الله فيك قال يقول هنا كان رسول الله إذا سجد خور يعني خور يديه الجنة حتى ينا وضحوا بطيه من ورائه كذلك إخوة التجميح وانت من السنه تشجيع وانت من السنه لكن ايضا اذا لم تؤذي زميلك في الصف فكن انت انسان سهل جدا فكن انت مندرج قال عبد الله ابي شيء مسموع الله لا بعد الشيخ محمد فارمر الله يرحمه تعالى شرفه معنا خمسه من من سمى عبد محمد من هم بقى يلا اذكرهم لنا حفظت خمس ها زين ها ماشي لا ثالث علي ثالث والرابع والخامس عبد الله محمد المستدرج جون شيخ البخاري جنا عبد الله محمد ابن ابي عبد الله محمد النفايد خمسة معنى سنكتبهم ونبهت عليكم من تكون معنى بل من هذا دفاتر ولا اتبع الحروف عفظ الله محمد فحبتوا في العين في العين عشان أصولوا عطاو في الفحر ويزيبوا ولا لا اللي عنده أجندة اللي عنده والضفطة فيه التشكل فيه يعمل يفصل فيه ويعمل حروف الحروف قلت له قال حدثنا هو كنا في شيخ عمرو الناقد من ابوه ابو بن محمد بن وكيل رحمه الله وجيب سمس عند كم واحد بس نجيب 14 اه بن محمد العبسي الكوفي هذا اللي كنت بتقول عليه بن محمد بن محمد بن اسماء بن محمد بن اسماء بن محمد کیا قال ابو ايوب بن حرب ابو خيثمه المسيد اصاحب ابن ابراهيم عن ضبي الذي اشار الامام البارئ تاليف الصحيح ونشوف نشوره في الورقه والله لعمل من عمل هذا الناظر فلا اسحاق اخبرنا دائما يقول ابن حجر اسحاق غلازمه لو اخبرنا هل هو الغلب في اصحاب ابن منصور في اصحاب ابن منصور في اصحاب اصحاب كثير في الطلبه هنا لكن اصحاب ابن القيم النظريه راهبا يقول اخبرنا ماكل شلبنا ربنا عبد الله حسان معلم تكتب ولا ما تعادوا الموضع الكتابه اليوم فينا عبد الزرعة ورحات المراث دي مش و... محتاجين بتاعي يحفظ على طولك اليوم لازم يحفظ فمشي زي الزرعة بقى كان يمشي للصد يشده دنيل ويحددين عشان ما تشويش عليه الحديث وبنمعين ويحفظ على, على طول الشعبة من اول مرة لا يستعيق من حدثها وحديثها يقول له عيده داري زي نحن اليوم تسمع الحديث من اول مرة على طول في الذن يوم تقش كالهوش كمخش بالحجار حينا اليوم كالكتاب على الماء تتبوش اكتب على الماء طول عمر الكتب على الماء رايح مع الامواج ما نخل الهان الناكرة سيد فالدوق لكن حتى لو لم أعدلت إلا درسة واحدة يمكن أن نخص إنت رسالة الدرس الله أعلم أنا بعد هذا إمرض المريض يموت من أراضي الأرهار الوفاء حتى الشيء أنا أعلم نمت حتى لو لم أعدلت إلا درسة واحدة مش لازم بقى عشانتك والمعتنم إلا إن بنت أنا مواضي عن درسة أصلي له وأنا جدت القلم والتلطاص في الدرسة واحدة وانتقض الوضوع ما تصريحه كده مش صحيح كده حتى لو بقدر الدرس واحد جيب لكم هيك الكلمه دي تنفع نقولوا لعبد الله بن انت متى تطور الحديثك ده واحد بيقول يقول لي انا تطور الحديث وحديث ابن مبارك السؤال قال له علو الكلمه الذي فيها المجادله تنفع علم الكلمة اللي عن الجهات اللي لم تأتي بعدش فانا ماشي واصف الطريق المشواء ماشي يمكن كلمة تتيجي بالدرس اللي بعد ذلك يمكن تتيجي بعد درسات محكيش القلوب لها مفاتيح نفسها مفاتيح معنا يا هو في درس يكون نسان متسجل درس الثاني تجي كلمة مثلا مش مناسب الدرس بعده كلمة تفتح عليها تغير مجروعاتها فإحنا بردنا فيجو قصي نفسي وقالي بالكتال بردنا فيجو وما تمالش كما قلت كتبت تفايد عشر مرة؟ يا عزايا كان مرة كنتش بقى كنت كتبت عشر مرة؟ كتبت بقى ايش كيبالو ما يفرق كنتمت لحد تتبوت انت تتبع إيه ما احنا جلنا ان امام الموزن قرر لسانة خاصية اكبر او لا؟ اللسان بقيتش بقى دهنا درستاك خلوني مني هني مليك مليك خالص يا انت انت بس اني كمان واحد من الشباب يقول انت ندرس كتاب ترحيه ها تلال انت بس كمان ديش اخيطه لاني هل جزج اخيطه جزج مليك ايش مش كي في ايه خلاص تم يوميني او ايه انت بس انت درس مرة وده ايه ايش اجرده ده, ده بشرحوا بطريقة اولي ب كله بيتناولوا من زاويه هو تبع طب مطوعان هنا بين ادي من كان عامل احصائيه تفسير القران 300 تفسير انهم واذا كلام التفسير والقران القرء 300 تفسير ومتدين بيتناولوا الاغراض كلا من ناحيه المعاني كلا من الروايات والاساليب وكلا كله كتابه والسنة يا سنة الله علي صلى الله عليه وسلم كده ده بتناوله شرح كله بتناوله وكل البيت اللي فاكر طارق الله فيك فهناك تعب عبد الله لا تنم من الكتابة طارق الله فيك طال حددنا أبو بكر ابن أبي سيد حنيع وعمر بن عاطب وزهير بن حال وصحاق ابن الحمد لله والله والعامل قال إسحاق <تصفيق> أهو إسحاق ملازمة لو أخبرنا يعني في الغالب تسعى سنة في هو بيقول كانت أخبرنا وقليل جدا يقول حق نادر نادر ما وهذه من إيه العلامات التي تفرق بين إسحاق الملاوين وغيره من من اسمه إسحاق وقال الاخرون حدثنا شك شوف ابن ايه امام مسلم برضه بينقل عليها اهو الاخرون ايه حدثنا شوزن يعني شرح روايه عامل نفسه بالصراحه دول مستقل معناها عامل نفسه بالصراحه قال عبد وقال الاخرون حدثنا من ها وكعب الجراح رؤاس ابو سفيان ثقة بين ضعيفين ابن سوفيان ضعيف فضروك وبوضعين عرضنا لكن كان ابو يعني وليا على بيت مال مسلمين ما ظلوا مضعيفين بقى دوالي على بيت مال مسلمين اليوم انت كده حط بس اه ثلاثين الف عشرين الف عد واحد دي امانة بس لا دي امانة إلا من راحي والله يخبر إلا من راحي مرحبا يجيلوا بقية أولاد والهان ممكن شغالها ممكن لا أستنفتها انا أخذها كده احتاجت وانهم يبعثين هاي ضيعها هاي تأولها هاي مصاري مصاري مرحبا بس الله الله كان الوالي على بيت ما على الديوان توزع المعاشات والرواتب بيد لكن كان امين لكن في الحديث ضعيف في الحلم ضعيف قال حدثنا ما جابر بن عن يزيد بن صنم يسطر اخوان ده الكلام ولا الهمه على درس طارق ابو عن يزيد بن ابن اخت ميمونه بنت الحال عن ما يجونه بنت الحارف, الحارف زود النبي عليه الصلاة والسلام قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدها جافا حتى يرى من خلفه وضحر إذ طيب قال هو يعني بياض قال حددنا محمد بن عبد الله من أمي الكوفي أهندان قال حددنا أبو خال وهو سليمان بن حريان الأزدي يا عميل أحمد أبو خالد أحمد مشروب الكتنة عن حسين المعلم وعن حسين من دكوان المعلم في كندي العور بي حا ما معنى حا لا تبات معا ما تحول السبب وصار لكلمة صحيح أو لكلمة حديث قصر قال ألف إذا من أسفل فيلا المختصر يعني في الورق لو الورق هو الحمد لله المسلم كثيرا ما ياتي بالاحالات وتوفير للوقت وتوفير للمجهد عشان بيتعمل ايه؟ عشان المال هل في ممكن تعريف ها اللي اتكلمت بيقول لي السنه المختصره وكلمة حديث قال لو عددنا إسحاق ابن عبراهيم الله أعوذ له وقال أفضلنا ميونس ابن أبي إسحاق السبب قال عددنا حسين المعلم متع عدنا المعلم؟ نفس الاسلام عن بليم لما يسترق لو قيم عن أبي الجوزائي البصري أوسن عبد الله وهو ذقة يرسل كثيرا عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير الله أكبر وعند الجماهير هو الصحيح أنها لا تصف ولا تنعقل إلا بالتكبير خلابا لأبي أليفة النعمان رحمه الله تعالى فإنه جوز ما يقوف طول التكبير كطول الله أعظم الله أنزم الله أكرم يعني فأنت صلوا صلو. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو أعظم وجوز رحمه الله تعالى التحل من الصلاة بالكلام ليس بالتسليم والجماهير اوجاب التحلل من الصلاة بالتسليم لذلك في العنوان اشارة الها عنوان الباك قالوا القراءة بالتكبير طبعا من سنة السباة لعقل استفتاح بعد تكبير التحلل واجعيه استفتاح متنوعة فأيما قرأت به أجزاء وأحسنها قالوا القراءة بإيه؟ الحمد لله رب العالمين ضمونا الدل على الحكاية الحمد بنسب الحمد على الحكاية كما هي صورة المؤمنون ها؟ لو أنها على الشيء المعتاد كنا صورة المؤمنين وضبوا الله إليه بصورة المنافقون لع الحكاية المنافقون معنا قد أفلح المؤمنون إذا لع الحكاية نفس الأمر بالحمد لله رب العالمين وسبق معنا الترجيح إلى أن الإمام لا يظهر بالبسمانه لا يظهر وكل حديثا دل على الجهر هو لا يصح أو شادا وهو وهم من راوية والصواق الإسرار والصحيح أن البسملة آية مستقلة من الفاتحة ترون في بعض مصاحب ها؟ أنها محصوبة آية من السبع آية وطرون في بعض مصحف الأخرى سبع آيات بإخلاف البسملة ما عليهم؟ لأن العلماء منهم من قال البسملة آية من الفاتح ماذا؟ ماذا بالفاني؟ قول من قال البسملة أصلا ليست من القرآن وهذا قول دي من مال وهذا صحيح تقول رجل ما ذهب إليس يا فعي والجماعة أن البسملة آية مستطيلة حرابنا؟ لا يعرض كلامي هذا اللي هو ذات مجيب على المصاحف هو المشهور أين أنا؟ أن البسملة معدولة بستمع آية لكن لو رفضنا كده بلاد مغنق شوية افتعوا المصاحف فحصلوا البسملة آية مستطيلة وبدأ عد الفاتيحة من الحمد لله يا رب العالمين والآتي الاخيره تقسمت ايات ها انا شلون؟ اراجع الله تتصيف 7 ايات فمفيش بقى واحد يقول مثلا الحديث القدسي اللي فيه قسمت الصلاه بين وبين عبد المصطفي ها فالقول البسمله ايه والسته ايات, والست آيات الباقيه سته فينفع دي ثلاثه ودي ثلاثه لا التنصيف هنا في حديث المعنى الحمد لله هذا متعلق بالله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم طالب بالله صح طيب مالك يوم الدين فياك نعبد اياك نستعين الى الاخر متعلق بالعبد سؤال هذا بيني وبينه عبد ولا عبده طيب قال الحمد لله رب العالمين لان بعض الناس يقولك المقصود انه يعلمني ايه انه بدأ بالفاتيحة ما بدأش بالصورة ده كدام حسنا ما حدش ينزع فيها ولا حد يخالف فيها وليس المقصود بالإشارة بهذا من عائشة او لغيرها انما المقصود لو بدأ بالمسملة وكان يظهر بها كانت خالف لماذا كانت بتجنة ده يعني تكتم لا لا تكتم قالت الحمد لله رب العالمين وهذه مسألة يعني كثر فيها النساء قريبا من الحديث بس ده اقول ان فيها مؤلفات وهل يظهر او ما يظهر كلنا فيها ولا حتى انهم من الاخرين الامام صاحب شرح الترمذي صاحب التفتازاني المدارك والحفاظ عليه الف كتابا سماه تحقيق الكلام ها في اطار الاسم الراوي من اقوله والإمام بغير يعمل فيها أجوز اضطراء خلف الإمام معنا؟ اختلفوا في الفاتحة في عدة الأمور أول شيء يجهر بسمك هذا هو واحد هو هل يجهر ولا بس يجهر؟ وهل بسمك آية من الفاتحة أو ليست الآية؟ أو آية مستقيم؟ أو ليست من القرآن بالغضر؟ وهل يجهر؟ أو هل يقرأ المأموم ولا الإمام؟ كل ذاتيها مزلت والتأمين هل سيؤمن الإمام ولا لا يؤمن؟ سأل واحد بيصول في مسجد عشرين سنة قالوا إمامك بيأمن ولا يؤمن بأنه الله لا يؤمن هذا سنة هو بيحصل بهلا أحيانا عند الله ماذا لا الإمام هو بيأمن ولا يؤمن؟ هو بيصول في مسجد عشرين سنة وحصل إشكالات كثيرة وإزاعات كثيرة في هذه المساء وكان إذا وكعه لم يشخص رأسه ولم يصوقه لم يشخص رأسه لأنه لم ينفعه وإنما ينظر المرض إذا وكعه في القارة لكن يكون رأسه يكون معتدل على ضهره رأسه مع ضهره فينظر في القاعد اللي من يقول ينظر بموضع سيولك لو نظر بموضع سيولك شخص برصة ولو نظر بين خدمين بين رجلين صواما إذا إذا خمس شخص آه سينظر في موضع سيولك طب ركع في القاعد طب إذا سجد في القاعد علقنا بين بعض يشمر ينظر يعين عليه ينظر في امسك بنجيب عينه دي وعينه دي تتحول هو بيحصل كده فكروا اشياء عجيبه كده طالب الكتب انتم ما رضيتوش اللي هي فيها كتاب الامامه باب الامام وصاوت الجماعه يا ام طوب يا ام طوب للناس هترهوا لي كتاب الله فكان كان قلت له سافر على قسم فكانوا بيقولوا سنه زواج فاقدموا بيشر فكانوا بيشروا زواج فاقدموا سنه بعدين اختار فكانوا بيسيروا زواج قال فاجملوا زواج يلا مش الشعب ده مش الفاتش عليا انا مش هينفع على الكلام اذا لو صحيح خلاص يا راجل الله طيب طيب إذا جمس للتشهد آه ويرفع أصفاه من بها لا يتجاوز بصرور الشرطة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله لا يتجاوز بصرور الشرطة إذا نعرفنا الآن إذا طامع تدف كده يترى أي ناس يمنضر اركع واذا ركع حكمه واذا ركع سجد اين سينظر اذا جلس للتشاول اين سينظر حكمه كويس قال وكان اذا ركع لم يشخصا ولم يصوره لكن بين ذلك الحمد محمد صلى الله عليه وسلم فعلا خير هذه هذه الواسطية كاملة بمعنى التلم هذه هذه الاتجزان انت تشوفوا معنى ضيقوا عند الجنب يصنق عمي فرام اللي ايه يخدوك الى رسول يقول انه تاسي يوم معنى لا يستور ماذا يقول انه يضع يده يرسلهم تحت السورة هذا ظلم تبع السنة اشباح اذا سجد انبطح رأى شبك في السنة لا انت, انت, انت مثل السنة في كل حركاتك في كل اهلافك في سيرك في صعوبك في, في, في نزولك مثل السنة تقول على السنة تحيا كريما وتملكا تحيا عظيما وتمضحظا تحيا كبيرا وتملكا على السنة اللي رفضه شو البخاري؟ بنا وبينا وحازق بنا سبيلو البخاري؟ أخذ الأخذين كنتوه وكده بلنا وغينه قرابه مرتو خال اه راح الوطن بلنا ونعرفوا يا فطرين لكن شو؟ ما بلنا وغينه قلنا للموت في المحابة ليه؟ حسن السن مسك على السن هو لنشر بالناس السن والعلم محمد الله العلماء قال وَكَالَ إِذَا رَمْعَ رَسَهْ إِيهْ إن الركوع لم يسجل حتى يستوي خليماً ليه؟ لأنه بعض الناس يأتي يعتدل من الركوع ما يعتدل اعتدالاً كميراً على الطول إلى السيديو إذا المرقمش أصول به كما أراد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا من الركوع يعود كل فطار إلى مرضح والفطار هو عظام الظهر ما بقى عن يعني أحط اليمين على الشمال على السور بعد الركوع ماذا ده بأس وفي بعض الوقت كله متصلت إلى بضاء المخصوض الفطار فطار الضار والصحيح أن اليدان،, أن اليدان يرجعان إلى موضاهم العرفين أنت إذا قمت يداتك الأمر صح فطار كده إذا كنت التواجه في, في, في الناس يعملوا كده صح مش باع يحط يده ويمسي فط يده دي على الله ربما خاد قالوا هذي من خوارب البروء من, من خوارب البروء يمسى راجب حضر كذا على أسهل بغرين من خوارب البروء عادة سيئة معرفة طيب إذا قال الإنسان هو يقرأ طيب بعد الارفوع نتشمع على النبي فبيرجعه كده ووائد ابن حجر نقل صفة صلى الله عليه الصلاة والسلام بالدلقة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يشير بالصفة ويرفع عزي من تحت العبنة ووائد ابن يصف لنا هذا الضغط فلما زال يصف في كيفية اعتدال ابن ما ذكر انه رفع ينين مؤظم على صدره والروايات وزيدتها في الطبقات المجلد ااا السادس من سلسله الشيخ البخاري جمع هذه الزيادات وساق السياق جميلا ما احسن منها فضل الله والدريس اسمع كم I right. المكروه في الصلاه الاقع المضموم ما المصروف وهناك اعراض يكون بين الساقين ينصب قدميه اذا جلس ويجلس عليهما من اليه ثنا وهذا ان فعل احيانا بالبس طارقا فهناك اعراض مضمون وهناك اعراض سنه سنه وينهى ان يفرش الرجل ضراعه افتراش السبع يرى مرفقه ودراعي على الارض إذا سجد فالسقومة وكان النبي عليه السلام يجافي ويجنه عليه الصلاة والسلام حتى يبدو ويضع الظلم للمبالغة صلى الله عليه وسلم وينهى أن يفترش الرجل ودراعي افتراش السبع وكان يفتر الصلاة بالتسلم معنا حتى من المسائل التي شنعوا بها على الحنفين لو أن الرجل في آخر صلاة بعد أن ساجف وتشاهد وكاد أن ينسل لو أحدث عندهم صلاة تمت وهذا من الأخطار رلاءنا على بعض الحديث الضعيفة في سنة أبي داود قال ان بعد ان سجد احد ولم يقر في السجد الاخير من اصله فقول الدم الصلاه شنو عليه معنى يقول سنعرفه مثال من يلا ليعادكم موضوع من الخلقه واحد الخروج من, من, من صلاه الحنفيه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول تحريم وتكبير تحريم وتسميه فكأن الإمام النووي يشير من طرف الخفيفة قال وكان يخدم الصلاة من تسليم عن يمين ولي الصلاة أنت بتسلم على ما؟ تسلم على إقوانك المؤمنين أنت في الصلاة سلمت على كل عبد صابح في السماء والأرض يبلغ هذا السلاة وعليه على إقوانك على المسلمين وعليه صار على إقوانك المسلمين في واحد بيسلم كده على فلان السعيد يمين وشمال يمسك في جناحه وانت تسلم دي وانت تقول السلام عليكم يا حضرات الشايجين الشاييكم الخير مش تيجي تمسك في جناحه وتطلعوا في المحكامه وتعملوا فيه بلاغات ومحاضر انا ابن هنا والله دي مشكله انا واحد ابن السجان التاني بقول له ما يعني الثواب من صلى في الصف الأول فأبن الثور نظر كده يقول لك لك صلى في الصف الأخير وكُل حلال وكُل حلال ها؟ كُل حلال مدى كل شريب وهو جيك وعني ملفس بالحرار إيه الثواب من صلى في الصف الأول لا صلى الحمد لله صلى الله. الله يعني لكن أول حاجة صفيت مكسابك نقيم يبخل زيوفك نعم نعم عند رامي اللي بديتك لك بي انت نسوي معنا دخلت ازاي وفين فتخينك قال له اسمع صلي في الصف الأخير علي من الحكمة ودكاة ينظر في الرجل يعلم ده رجل صالح يعلم ده رجل ناس كان يجاده وكلم يعمل يالي يا كريم من الحلال يا اخو انت فاكر ابن عباس رضي الله عنه جاء واحد قال له هل لقاه المؤمن دوت قال له لا في في له هو ملوش دوت قفل عليه الباب شاف قال له شاف وجهه حاله شاف وجه المصيبه هو بيتكلم عليه عنده فضاول وصغور بقى يا عم ليه انا عامل واجال واحد ثاني قال له علمي خاطر مومن دو وقال نعم له توم وقال شو مانا غير المفتوى من المجلس حسب اللي قادم حسب اللي قادم جاء الني سرين له الله الى شقة لاني بقدم قال انت هتسرى سرية اكليلة والتاواحد قال له انا شفت اني بقدم قالوا الله انت على الحيب ان شاء الله هذا الحوض ليه ينضر في وجه ماينه ينضر في وجه فالان طول ينظر في احوال الناس شوف الحليب ده وكان يحمي ايه شراب السلام عليكم ورحمه الله يعني هيجيني هيجيهم بخير طول العمر مين اللي مني غير المسلم من سالما المسلمون من لسانه ويده معنى هذا هو المنش تنسى ميش بقى؟ أماجون وعظة بطير أه؟ تمام؟ عظة بطير زي وننترسة لسلم عليهم بالصرحة ده مش ليس لسلم لا وعظة بطير ازي كلامة؟ الله يبري فيه قل كيف حالك؟ عامل ايه؟ قالك بخير؟ قل نارك بخير؟, بخير. ايه؟ ايه؟ كلمة طيبة والكلمة الطيبة صدقة بشي السلام عليكم الله السلام عليكم الله بعدين تعمل برانا اعتطيت ها لك مصيبة لا اذا انا يس... المسلم انساني من المسلمين هو اسم من لسان و ايد وبربه ايش لسان و ياده و بس لسان و في النص ايش هالبيزة اه اصلا بالحديث مراجوس الى لسان و يعد فالنامي بالعين اننا احنا عايزينه وبالسان احنا عايزينه بالانب اللي احنا عايزينه وبليس انه معي معنا مش كرم يعني يعني لها معنى مش تبقى انت انت متحجر زي بعض الناس اللي بيغمضوا النصوص متحجر مع مع الحروف يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام قال من مثل الحصى فقد له مفيش مشكله لو فاضيت باخد خطبه انا على زمان الخطبه اخد القلم واكتب الخطبه يعني ما هخش ما هناقش الكتابه اللي نسحت الخطبه انت طول الدرسه ما بتكتبش ولا بتدي اي حاجه مش مش كده بقى كده بقى الجمعه او بالاصغر ما قالش الكتاب قال بس الحافظه اذا ايه لازمون مع الظاهر وهتقولك انا الظاهر انا بدي اقول الظاهر ان الذين كنا نقول يتمضمضون ان كنا في مضمضون الظاهر انت بيقول للناس ان ملابيس الطفق ومشي الصعيدي مش مشكله ده كويس طب والهرت في بس اكل والله سبحانه وتعالى ذكر الاكل وسكت عن ما او ذكر الاجل على تواجه الغالب فليش انت بقى تفهمش الاساس كويس ازاكم الله الله فالان الحديث هذا تحليلها ايه التسليم نعم معنى التسليم ال... القيام دلت لخشوع فهو قموا لما ايه انت انت خشوع لما تخشع بالصلاة يأثر فيك اذا خلاص بالصلاة ان الصلاة ده تانا عم تسويها طب إذا ركعت آه عبادة رقوع إذا تلكوا إلى الهدى وبعدين طيب. ماذا أثر فيك رقوع وده مطلوب طب سجل ماذا أثر فيك السجود وده مطلوب طب انت سلمت على اليمين والشباب ما معنى هذا التسليم ما فقه هذا التسليم هو تحليل من الصلاة لكن لو فقه هو معنى تجاهد تجاهد مجتمع تجاه إجاهة إيرانك إذا الصلاة من أولى إلى آخرة ذهب معاني من ورائها أسرار ومعاني عظيمة ينبغي من المسلم أن يمر ولذلك العلماء ألفوا في هذا المعلم مثل المختصر من هذه القصد المكتاب ده يتنور مثل هذه الأفر يقول لك الأسرار الإيمانية الأفرار المسلكية من وراء الصلاة الأفرار المسلكية الإيمانية من وراء الصيام والزكاة والحاج الوحيدة تجيب لك التوائل <تصفيق> مش عبارة عن هيئات وحركات لا فقط هذه أمور انت متعبّد فيها ظاهرا مراثا فنبود يتفقها فممكن واحد عارف ألكم الصلاة تسألها ألكم الصلاة يقولك يا لجا لجا بالنص لا واحد ده في شروطها بالنص بالنص ماذا أثبت فيه ما فيش أو ان لقد نفد رصيده حلو اذا الانسان لا يكون فقيها فقي البدن والقلب فقي بدن في في نفس في وقت واحد فهنا بيقول وكان يا اخي وصلت اسمع خلاف الحنافيه يقول لك لا عندك خلاص مفيش مشكله امشي خلاص قالوا غير ولكن من ويرى من ابو هذا هو زمن الحيان <سؤال> الاحمر وكان انها عن عقب المدله عقبه الشيطان اللي هو قطع المدله فتكلمنا اكتبوا هذا التقرير يا شباب تسجدوا الله العلي العظيم ان شاء الله الى الاسبوع اللهم